اللهم الذين آمنوا ولا يعلم الن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا قال قتلوه أوحرقوه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 إنا مُزِلُونَ عَلَى أَهْلِهَا ذِي الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بِيَنَّتَ الْقَوْمُ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعِيبَ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله لئلكم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى جاءهم العذاب ولا يأتينهم بعدهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم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 ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتيا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب